وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم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 عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل ممرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسموا لرب المشارق والمغارب إنا لقادرون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 اشيا تاب صارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم